جبر الخواطر على الله جبر الخواطر على الله بداية بخيرها بداية ونرجع كما كنا بدي انا حكايتنا بخير بدينا ونرجع كما كنا بدي انا مش محتاج تاخد بايدينا بجبر الخواطر على الله بدينا أنا <تكلم> جيت طلب دبطة فقولت له حاضر بس على بال ما ما الأمور تتحسن وتخلص يا فالحكاية بخير بدينا ونرجع كما كنا قدي أنا مش محتاج أتاخد بإيدينا تجبر الخواظر على الله يعني مش حيتبف عليك أنت فجبر الخواظر Allah. Yeah, yeah, yeah. والدم يا علي العملية جل لكم بقى من جنبية أنا للمفاضي اسم لا لا لا لا لا لا दिल दिए बगए वसीने होए सदफर الفاس في الراس إلا إعبار ما بين الناس ولما جاء في الفاس في الراس رغبتني وامت المراس واردين لفويل عيش رغبتني والبيبان الوردة ردها الأشواق يلف وردها والأبواب الوردة ردها وإزاي على نفس رضاها كذب الورداء والبيضاء الموارداء حردتها وازاي على نفسه فرضا This ain't no lily pad. لما جات الناس في الراس في الآيان عبرى الناس الناس لما جات الناس في الراس رغمي Ay la la la la la la la la la la. Egab li bata wa khatinah. Shuf na bsal din hatwa dinah. Egab li bata wa khatinah.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 I give you my everything, my everything. My world, my world. This world is a world of lies, man and woman, love and drama. This world is بسببك ازيد عيوبنا ويا بتجي بالنتوب بسببك بتسبب لك سيئه دي مش من فينا مش يا محمد يا I'm gonna وتوا عشت ذل العزا ليل لا العبد دين نجد مرحبا صادق الباب كل اللي لنا جاء لك فرحة وتفضل لنجاء لك كل اللي في عقبالك عجبانك ادي الفرحة قصاد الباب نصغر لك بجانيش من لين قد تعمل قد أت عشان من عيلة توصيل في رجلك للشباب بعدك ممكن العريس وي رزينا حبيب عيت لمه عاوزنا حزيد زين خزن على طلعه رزينا وي رزينا حبايبنا كبنه يتلمح عوزينا وحازاينا الزينكه از ورزينه رزينه ورزينه حبايبنا الزينه يقولك حبايب الدار الزينة وي الأنوار حبايب الدار وعرسنا الامر فرحوا بساد الدار الزينة وي الأنوار حبايب الدار عرسنا الاغرست فرحوا بساد الدار وعرسنا رومانس والحزن بجمانس والحنس سدالي والعطر فرادس لعرسنا رومنس والحسن بجمال سدالي والحنس سدالي والعطر فرادس لقد تستاهل على مهله لقد بيستاهل يستاهل يتلع على مهله ياخذها في من غير ما تمتملو عريس مرو بس والحزن بقى جباله والحن سودان والعطر فرنس الله اكبر على وحده يا جبل وحد والحزن بقى جباله والحن سوداني والعطر فرنس الحن سوداني والعطر فرنس اللي نسنا يتدل على مهلو ياخذ ابو عباده من غير ما يدخلوا بحر نو يد فيها يعشق يذوب فيها نو يد فيها يعشق يذوب فيها سفينه الرجاء لكن هي تذوب فيها عرس رمز ولا اظني والحن سوداني والعطر فرنسا يعرس نيرو بلز والحزن بنيا بلز والحن سودان والعطر فرنسا يقلن تسته يتدلع على مهله ياخد خفاح من غير ما تندهله عضله فيها يعشق يدوب فيها Know that we have, I'm shaking as if we have. هي many tears and regrets, but we have. I've been to the vet, but I've been to the vet. I've been to the vet, but I've been to the vet. I've عديت وصد عديت وعنتر وعبلة بغرام عديت اني والكل وعن تروع بلاب بغرم خدا فوت الجميع بالعيد فجأ كل شيء بيعيد وخليها على ربك قادر مطيع بيعيد بيعيد بيع